اذا جل ليل اذا جل ليل اشوف انجوم وهايونك على فكرة واذا هل الصباح اشوف نوره من سنة طيفك يمر الليل وانا سهر وتوعدني تجي بكرة تشرق شمس بكرة وصار يومي بس على كيف اذا جل ليل اشوف انجوم وهايونك لا تكره وده الصباح اشوف نور من سنا طيب يمر الليل وانا ساهر توعد زي تجي بكرة تشرك شمس بكرة صار يومي بس على كيفك هداك الله يا قلبي تعايشني على ال ذكرى ترى كنت احبك وانت في مو ناقس اي هم مخلي لا حقني وهل تجلي <تصفيق> الليل الموج جدي وما يستك على غرك وغدرتنا في عشرة او اللي كنت من الاول كشفته كذبك وزيفه هذا هو الطيب وشفني دافع عن في في يومني ركبت الموج خانتني مجاديلك وميستك على غرك وقدرت ahol nincs, mel ahol من köszönet és érték. És ha nem, A nem. És ha nem, I'm the